ولا يابى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق أثفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أي من الله فاليمن للوليه بالعدل وستشهد شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلا فرجل وامرأةان من مَن تضَلَّنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَيًّا تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرْ أَتُضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ ولا تسأم ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله فالقوم اقسط عند الله واقوم للشاهد وادنا واذنا الا تبته الا ان تكون إن تجارة حاضرة تذينها بينكم فليث عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهد إذا تبا يعترم ولا يضار كاتبو ولا شهيد